إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء وَإِذْ آذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَن وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن bagi mereka, tidak ada yang mengetahui kebenaran kecuali Allah. Maka datanglah Rasul kepada mereka dengan كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفركم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا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 عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا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 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُصْطَامُ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 ما لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء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 Fala telomu ni walomu anfusakum Ma ana bimusrikikum Wama anntum bimusrikhi Inni kafartu bima ashrakhtumun min qabli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 Wyzlul Allahul Minalin, Yafgal Allah Ma Yasha. Alam Tera Ila Al-Ladin Badalun Igmahillahi Kufra, Wa Ahlul Qolma Hudar Al Nya masyallahu Nya, wabi'as al qadar, wajalulillahiy al dadal yudzillu'asabihi. Qul ta matang, fa inna masyirakum ilan naq. Qul li'ibadilladzina amanu yuqimu salatu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 118. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ 119. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ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 Kuasa Allah tak terpucuk. Inilah manusia yang lalu dari kafir. Waktu itu Ibrahim berkata, "Ya Tuhan, أجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من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 Jعلni مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن إن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار طيعين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم.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 Fala tahsiban Allah mukhlf wabihi rusulah. Innallah aziz antikam. Yoma tibdul al-ardu zir al-ardu wa al-samawat. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَأَبِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ سَأَبِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَوْشَأُ